يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل وشروا ولا تسرفوا إن جو لا يحب المسرفين كل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. قل لي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.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 وَاَنْتُ ٱشْرِكُوْا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْتَ تَقُوْلُوْا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَلِكُلٍّ أُمَّةٌ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن فيه وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ هُوَ لَئِكَ يَنَالُهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَمْ فَأُنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَن لَّكُمْ كَافِرِينَ